بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 صحبي وسلّم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبي وسلم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 وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وع.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 في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على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 وعافيته وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى لي وصحبي وسلم اللهم صل على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 صلى على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبي وسلم اللهم صل على الاذان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى ال وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء العافيه الابدان وشفائها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 طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعالي وصحب وسلم.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 ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى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 وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوانا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 بصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم